Book 2 Dünberiyet 12 12 PM El mashroobat El mashroobat Un pichai Ana ashrab shay Ana ashrab shay un pi kafe ana ashrab qahwa ana ashrab qahwa un pi ui mineral ana ashrab miyah madaniyah ana ashrab mai madaniyah ai pi chai me limon atashrab chai ma limon اتشرب شاي مع الليمون؟ اي تي كاتيم مي شاي؟ اتشرب قهوه مع سكر؟ اتشرب قهوه مع السكر؟ اي تي وين ما اكل؟ اتشرب ماء مع ثلج؟ اتشرب ماء مع الثلج؟ كتو برت ني فيس؟ هنا توجد حفلة هنا توجد حفلة نيرسيت بين شامبانج الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا نيرسيت بين دير ودير الناس يشربون خمر وبيرة الناس يشربون خمر وبيرة ابي الكول؟ اتشرب الخمر؟ اتشرب الخمر؟ ابي ويسكي؟ اتشرب ويسكي؟ اتشرب ويسكي؟ ابي كولا مع روم؟ اتشرب كولا مع روم؟ اتشرب كولا مع روم؟ الشامبانيا ممكن بلقين؟ لا أحب الشامبانيا لا أحب الشامبانيا فيرا نوكم پëlqen لا أحب الخمر لا أحب الخمر بيرا نوكم پëlqen لا أحب البيرة لا أحب البيرة بيبي تو چومشْت الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن. فاميا دو كاكاو ديلونغ مونده. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. ايل طفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. غرويا دو لونغ برتوكالي ديلونغ تشيترويا. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت